أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذا تسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من Żeby nie uciekła z Ah, <laughs> اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم The word of Come I... Angoj ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه the mm -hmm. وقتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة Oh, God. تتخذنا هزواء صفراء فاقع اللونها تسو الماغرين صدقا